لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م ت ل ك ا ل ر س ل ف ض للعلوم بعضهم ع ى ب ض منهم من ك م الله ر ف ع ع ب ض ه د ر ج ا ت ت و ي ن ا ع ي س ى ل ا م ي ن ا ه بروح القدس. ولو القدس شاء اسماء ن مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ ه م وَلَوْ كَفَرْ ش الله م الحسنى يكون بشيء موسوعه ن علمه إلا بما شاء ا ل ن ا و و ا ل ل س ي ما للعلوم ع ي ا ل الاسلاميه ي تبين ي فمن ل ط ا و و ت ي ب ل فقد ا س موسوعه النابلسي ث ق أ ه والله ا م ع ع للعلوم ي م ا ل ه ي ه الذين ن م ي خ ر ج ه من ا ل ظ ل م ا ا ل ن و و ر ا ل م ي ه موسوعه ا ب ا ل ن ا ر هم ف ي ه ا خ ا ل د و م الاسلاميه إذ قال موسوعه النابلسي إبراهيم ا للعلوم ا ل كفر ا س ل ا ذ ي ه موسوعه النابلسي أ ل للعلوم ه الاسلاميه ب ولنجعلك شركه ي ننشز نكس فلما ل الهدى أعلم ا شركه د ع و إ إ قال ب ر ا ه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ل ي قال موسوعه ا ل ن قلبي ا ل فخذ أ ر ب ع ة من ا ل ط ي ر فاصرون إ ل ي ثم ج ع ل ع ل ى كل م الاسلاميه ع و